يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعل لكم أمته لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهدا.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 بسم الله الرحمن الرحيم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فألِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم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 119. الحق, الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين 110. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن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 رحمت عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثلو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اشكركوا